اعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يحرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتي الساعات كل بلة وربيل تأتي أنكم عالم الغيب لا يعجب عنه مثقال ذرة لا يعجب عنه ذرة فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَنَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَنَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا فيه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 إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذباً أم به جنة بَلِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ بَعِيدٌ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ لا ش نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسف من السماء إن في ذلك آية لكل عبد من ولقد آتينا ذاوذ منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أنعمل سابغاته وقل الذن في السر واعملوا صالحا اني بما تعملون بصير ون سليمان الريح اغدوا شغرا وروحا شغرا واسلنا لو عين الق وَأَنزَلنا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَنصِبْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ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 وقليل من عبادي الشكور ألما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا ثابة الأرض تأكل من ساءت فلم ما خرت بينت الجن ان لو كانوا يحلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبعين في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كنوا من رزق ربكم قلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور وأقرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثن وشيء سجر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم بَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرِ تِيرُ فِي اللَّيَالِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ أَقَالُوا رَبَّنَا فَاعِذْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجْعَلْنَاهُمْ أَحَاديثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّهُمَ اَزَّقُ إِنَّا إن في ذلك لآيات لكل صفار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين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 قُلْ دَعُو الَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَبْلِكُونَ مِن ذُو قَالَ ذَرْوَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِي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 قُل لا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَنَا وَلَنْ نُسْأَلَ عَمَّا تَعْمَلُونَ قُل يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ما يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أرني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم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 ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القوم يرجع بعضهم إلى بعض للقول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكن الذين استكبروا للذين استبعفوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ وقال الذين استضحفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمرون ننا أن نكفر بالله ونجعل له أن تدى وأسروا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 إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذر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 مَا إِذَا نَاجَ الْفَائِلُ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءٌ عَظِيمٌ فَأَمُلَ ما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون فيه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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَاكُمْ كَانُوا يَحْضُرُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَن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 ونقول للذين غلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا وما كان يحفظ اباءكم وقالوا ما ها وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أن تقوموا لله مثنا وقرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد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 إنه سميع قريب ولو ترى إذ فجعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأذن تناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد